بسم الله الرحمن الرحيم قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم بقولهم وفعلهم يذكر هنا رحمه الله بما يكون الإجماع الإجماع يكون بأحد ثالث أمر الأمر الأول أشر إليه بقوله بقولهم مثل أن يتفق علماء العصر ويتكلمون ويقولون حكم هذه المسألة جائز والأمر الثاني قال وفعلهم مثل رمي الجمار الآن علماء العصر من كل مكان يرمون في الدور العلوي مثلا وهذا اجماع منهم على هذا الأمر والأمر الثالث بقول بعضهم وفعل بعضهم يعني بعضهم يقول هذا جائز مثلا هذا هذا الطعام جائز وبعضهم لا يقول جاهز وانما يأكل الطعام وهذا يسمى وهذا والنوع من هذا الاجماع باحواله الثلاثه يسمى اجماعا قوليا او اجماعا قوليا وفعليا او اجماعا فعليا ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع من أنواع الإجماع وهو الإجماع السكوتي وأشر إليه بقوله وانتشار ذلك أي وانتشار بعض القول أو بعض الفعل وسكوت الباقين يعني لا يتكلمون. لا بالحل ولا بالحرمة وهذا النوع من إجماع كثيرا ما يستخدمه بقدام رحمه الله فيقول ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا وهو حجة ظنية أما الأول فهو حجة قطعية ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع من أنواع الادله وهو وهو قول الصحابه هل هو حجه ويؤخذ به ام ليس بحجه على من بعد على من في عصره وبعده او يكون قوله اجتهادا مثال ذلك أخذ بن عمر رضي الله عنه ما زاد على القبضة من لحيته قال مصنف عن مثل هذا القول قال وقول الصحابي وحده وليس بحجة في الجديد يعني في القول الجديد للشافعي رحمه الله وهو مذهب الجمهور وحجه في القديم يعني قول الصحابي وحده حجه في القول القديم للشافعي رحمه الله والراجح ان قول الصحابي لا يخلو إذا كان موافقا للنص فناخذ بقوله تبعا للنص إذا كان مخالفا للنص كفعل بن عمر في أخذ ما زاد عن لحيته في الحج فليس بحجه وإنما يعتبر إجماعا وكذلك فعله فعل بن عمر رضي الله عنه في تتبع أماكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته فليس بحجة لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولا ما عليه أحد من الصحابة. وإذا كان المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهد الصحابي فقوله مقدم على قولنا لأنهم أفهم. بنصوص الشرع منا وأقرب لعصر النبوة وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم كبن كثير رحمه الله في التفسير نعم الله وعلا صلى الله عليه وسلم محمد